خداوند All right. <laughs> سادل لا فکر افنا فاقل الى عبد أخرى عند صدرة المنتاح عندها جنة المأوى إذ ما يعشى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 ما ذا ذكروا وما طاب لقد رأى Hm <laughs> ذلك ذا قادة. والارضبى Bismillah, you وأغطش ليلا وأخرج حدا والرب بعد ذلك ذا حدا رب myself oh بعد ذلك دقاغا ولو ضرق ذلك دقاغا أخرج من نظمة. give up الحمد ولله الحمد <تصفيق> إن bin li kaላe taota والأرض بعد ذلك بحاذا والأرض بعد ذلك بحاذا دقاها أخرج منها شاید آگا شاروا الهنسان ما تعالى وبرزة الجقييم لم فأن ما من طغى وآبر الخيط الدنيا فإن <تصفيق> ما من خاب مقام ربي وما من خاب مقام ربي ونذن نفس إننا سائِن. أهيان مرتابا فيما أنت من ذكراك إلى ربك مرتاب إله ربك منتقم إله ربك منتقم يأذنك ساعة أي إلى ربك من فهى إنما أنت منذر من يخشى يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية او ضحاقا الله اكبر الله اكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد باسم ربك الذي خلق <تصفيق> خلق الإنسان من اقرا اقرا وربك الارحام الالم انسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتح. السلام عليكم و سيارة من اياتي الله البينات الشيخ شعبان عبدالعزيزي الساد مقرأ لزارة تلفزيون. وركبة الإزاء على نار على إزاء معاذ الحق أولاد وباكم الطرفة تلفون أربعة وثمانين صفر وثلاثين البركور المعل على تمثال لتركيب أكو أشد مكبر صوت وعيضات الحب.